بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمده لا إله إلا أنت ما عرفنا قدرك وما قدرناك حق قدر. الخير كله بيديك والشر ليس إليك مصير كل أحد إليك ورزق, كل أحد, ورزق كل أحد عليك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نور, نور, نور التوحيد حنت إليك قلوبنا واشتقت إلى لقائك أفيدتنا يا الله أسهلك اللهم بعز جلالك وكمال أن تغفر لنا في الدنيا والآخرة نور التوحيد نور التوحيد علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه وعلم هو داء الدين وهو ذكر اخبار ما وقع بين السلف وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام نور التوحيد نور التوحيد ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا وقالت أو أو اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في اوحى في كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظه ذلك تقدير العزيز العليم سبحان الخالق المبدع أخبرهم جل وعلا بكمال قدرته وعظيم صنعته وجلال مشيئته وبلغة حكمته حتى لا يبقى عذر لمعتذر ولا حجة لمحتج في أن الله جل وعلا لم يبين لهم كثيرا من أسمائه وصفاته وماذا عن اليقين وكلما ضعف يقين العبد بأن الله هو القادر قل دعاء ونضبت مسألته وقل التجاؤه إلى الله سؤاله تبارك وتعالى يوم وأي يوم مثل لناسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور الله بالموت كل به شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام خابوا وخسروا واخرهم عادنا الله وإياكم يهمون أن يسجدوا فيجعل الله جل وعلا أظهرهم طبقا واحدا فلا يتمكنون من السجود فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يسجدون لغير الله في الدنيا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون لا يغير القلب إلا كلام الرب تبارك وتعالى من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم نور التوحيد. نور التوحيد لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فجزاه الله بافضل ما جزاه به نبيا عن امته اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه باحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ما عرفنا قدرك وما قدرناك حق قدرك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وانت الله لا اله الا انت العزيز الجبار سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت الخير كله بيديك والشر ليس اليك مصير كل احد اليك ورزق كل احد عليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت ردت موسى الى امه وارجعت يوسف الى ابيه ونجيت ابراهيم واغثت ذنون وجمعت يعقوب بنيه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت امرتنا فلم ناتمر ونهيتنا فلم ننزجر ولا حول ولا قوه لنا الا بك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا نستطيع ان ناخذ الا ما اعطيتنا ولا ان نتقي الا ما وقيتنا انت خالقنا ورازقنا وربنا ومولانا لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم خلقتنا ولا قدره لنا ورزقتنا ولا قوه لنا وهديتنا الى الاسلام من غير ان نسالك فلا تحرمنا اللهم الجنه ونحن نسالك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت حنت اليك قلوبنا واشتقت الى لقائك افئدتنا نسالك اللهم بعز جلالك وكمال جمالك ان تغفر لنا في الدنيا والاخره ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد فهذه موعظه قبل ان تكون محاضره وتذكره قبل ان تكون بيانا وتقرب إلى الله جل وعلا قبل أن يكون درسا جعلنا عنوانها نور التوحيد ولقد تاصل في قلوب العارفين والائمه المهديين وعقول المنصفين من المؤمنين تاصل عند هؤلاء جميعا أنه لا شيء اعظم من الحديث عن الله تبارك وتعالى وبما أن ربنا جل جلاله وعز شانه لا يعدله شيء فان الحديث عن الله تبارك وتعالى لا يعدله شيء ابدا قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ايها المؤمنون الحديث عن الرب تبارك وتعالى حديث تحبه قلوب المؤمنين فبه البلغه والعظه والذكر ونور التوحيد كما قلنا انما هي موعظه وبلغه إلى الرب تبارك وتعالى نستفتح اياها بالذي هو خير قال الامام يحيى بن عمار احد المحدثين رحمه الله تعالى قال العلوم خمسه علم هو حياه الدين وهو علم التوحيد وعلم هو قوت الدين وهو العظه والذكر وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه وعلم هو داء الدين وهو ذكر اخبار ما وقع بين السلف وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام وهذا التاصيل العلمي من هذا المحدث ظاهر الصحه بلا ريب فان علم الكلام يخرج الانسان عما اراده الله جل وعلا منه فينشغل باطوال الفلاسفه وتنظير اهل المنطق ويخوض ميمنه وميسره في عالم الفكر المتارجح بعيدا عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك خيبه وخسرانا واما الاشتغال باخبار السلف الصالح وما وقع بينهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا فانه يقسي القلب ويجعل من المرء القاصر البعيد زمانا ومكانا عن اولئك الاخيار يجعله من حيث لا يدري حكما بين ائمه مهديين وصحابه مرضيين واتباع لهم في الدين سابقه لا تلحق ومثل هذا يقسي القلب وحسب المؤمن أن يستمع إلى قول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال اني لارجو الله ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار اما علم هو قال عنه أنه دواء الدين وهو علم الفقه ذلك أن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يعلم الحلال والحرام حتى يستبين له الحرام والمكروه فيجتنبه ويستبين له المباح فيخير فيه ويستبين له المسنون فيسابق إليه ويستبين له الواجب فيأتيه راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه ثم قال رحمه الله وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر ذلك أن المؤمن مهما بلغ حاله وصلها عمله في أحوج الأمر إلى أن يذكر ويوعظ ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال العرباض بن ساريه رضي الله عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن موسى عليه السلام وقف خطيبا يعظ في بني إسرائيل حتى إذا رقت القلوب ودرفت العيون إلى نهاية الحديث والمقصود أنهما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى الوعظ والتذكير وهذا الذي سماه المحدث يحيى بن عمار سماه قوت القلوب وقال في أول الأمير رحمه الله وعلم هو حياة الدين ألا وهو علم التوحيد؟ ولريب أن التوحيد هو حياة الدين كله، لأنه أول شيء يدخل به المرء الملة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله لا اله إلا الله، لأنه لا يقبل أن يدخل مرؤون في الدين. فيجري عليه أحكام الشرع ويطلب بأمر وينتهي عنه حتى يقيم التوحيد اولا فجعل الله جل وعلا القول بالتوحيد والنطق به والاعتقاد به المدخل الأعظم لدينه تبارك وتعالى، كما جعل في الخاتمة أن من كان آخر كلامه الاعتقاد بالتوحيد والتلفظ به كان حق على الله أن يدخله الجنة قال صلوات الله وسلامه عليه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وعلى النقيض من ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله جل وعلا وجعل لله الأندات أعظم الكبائر وأعظم السيئات كما أن توحيد الله جل وعلا أعظم الحسنات بلا ريب قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله عبد الله بن مسعود يا نبي الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك أن تجعل لله ندا وقد خلقك ولقد نعى الله على أهل الإشراك من اليهود والنصارى وكفار قريش وسائر الكفرة أنهم جعلوا لله جل وعلا شريكا أو زعموا لله ولدا وصاحبه أو اتخذوا مع الله تبارك وتعالى ندا كل ذلك نعى الله جل وعلا على من صنعه أعظم النعي يؤكد هذا أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا وجعل التوحيد أعظم ما يدعو به أممهم ولهذا كانت الخصومة قائمة ما بين الأمم وبين رسولهم في قضية توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله وأعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويؤكد هذا أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا وألزمه هذا قال العلماء رحمهم الله عند تفسير قول الله جل وعلا وسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آليةً يعبدون قالوا يروى عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به إلى المسجد الحرام تقدم جبريل فأذن ثم أقام ثم أمر النبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالنبيين إماماً فصلى خلفه النبيون والمرسلون سبعة صفوف ثلاثة منهم من صفوف المرسلين وأربعة من الأنبياء خلفه مباشرة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى عليهم أجمعين صلوات الله جل وعلا وسلامه فلما انفتن صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم إن الله قد أوحى إلي أن أسألكم هل أرسلكم الله جل وعلا أنت أن يعبد أحد غير الله فقال له أنبياء الله ورسله وهم شهداء على ما أوكل الله جل وعلا إليهم قالوا إن الله جل وعلا أوحى إلينا أن ندعو بدعوه واحدة الله لا إله إلا الله وان ما يدعون من دونه باطل فاتفقت كلمة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم على أن دين الخلائق كلهم الذي يقبله الله جل وعلا منهم هو توحيده تبارك وتعالى وافراده بالعبادة جل وعلا وحده دون سواه قال ابن القيم رحمه الله هو دين ربنا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 فالرسل أجمعون والأنبياء معهم والصالحون والأخيار على هذا الطريق إلى أن يلقوا الله لأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا حتى يقيم توحيده تبارك وتعالى ولهذا كانت عناية الرسل والأنبياء, عناية الرسل والأنبياء والصالحين من بعدهم عند الموت انهم يوصون من بعدهم بان يفروا من الشرك وان يلتزموا توحيد الله بالعباده وافراده جل وعلا بالعباده دون سواه لعلم اولئك الاخيار والمتقين الأبرار أنه لا ينفع عند الله جل وعلا عمل ما لم يقم العبد قولا ومعنا ولفظا وعقيده توحيد الرب تبارك وتعالى قال سبحانه ام كنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدًا ونحن له مسلمون اللهم آمننا بمثل ما آمنوا به وما اكد الأبرار الابرار والمتقون خيار على هذا الأمر إلا لعلمهم ويقينهم وما علمهم الله إياه أن أعظم الأمر وأجل السيئات وأكبرها الذي لا يغفره الله جل وعلا أن يجعل أحد من المخلوقين مخلوقا غيره لله تبارك وتعالى ندا ولهذا اثنى الله جل وعلا على ذاته العليه في كتابه وعرف خلقه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته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 ويعلم كل احد ان الله جل وعلا لا رب غيره ولا اله سواه يقول سبحانه منعيا عالما من اتخذ مع الله جل وعلا ندا قل اينكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسالكين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا أوكرها قالتها أتينها طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم لا يقدر على هذا إلا الله لا يقدر على هذا إلا الله وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على كمال صنعته وعظيم وحدانيته وجلال ألوهيته، لا رب غيره ولا اله سواه ولذلك كان التوحيد نور يقذفه الله جل وعلا ويلقيه في قلب من يشاء يقول الله جل وعلا الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح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 وقد بينا أنه أول ما طالبت به الرسل أممهم وأعظم ما ختم به المتقون وصاياهم وأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وبه يدخل المرء إلى دين الرب تبارك وتعالى وهو الخصومة التي قامت بين الرسل وأممهم على رسول الله أفضل الصلاة والسلام على أنه إن بغي ان يعلم أن لهذا التوحيد لوازم ولهذا التوحيد نور يقذفه الله في القلوب ومن أعظم لوازم توحيد الرب تبارك وتعالى محبته جل وعلا محبة لا يقارن بها محبة غيره كائنا من كان قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فبين جل وعلا أن صفات عباده المتقين وأوليائه المؤمنين عظيم المحبة لربهم تبارك وتعالى وليس العجيب أن يحب العبد ربه ولكن المؤمل والفوز والسعادة أن يحب الرب عبده وإن عبدا أحبه الله لن تمسه النهر أبدا وإن عبدا احبه الله لن تمسه النار ابدا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قال الله جل وعلا جوابا عليهم قل فليم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق قال العلماء في تفسيرها لو كانوا احباء الله لما عذبهم وقد جاء في الاثر الصحيح ان الله لا يلقي حبيبه في النار إن الله لا يلقي حبيبه في النار وهذا لا يقع من أفراد الناس وأحادي العوام أنهم يعذبون من يحبون فكيف يقع من رب العالمين الرحمن الرحيم جل شأنه وعز ثناؤه والمقصود أن محبه الرب تبارك وتعالى تكون باولا بمحبه العبد لربه جل وعلا ومحبه العبد لربه المنزله التي شمر اليها العاملون وتنافس فيها اولياء الله المتقون وتسابق فيها على مر الدهور وكر العصور الصالحون السابقون فمحبته جل وعلا تنال باداء الفرائض على اكمل وجه ثم باتيان النوافل وبالحديث الصحيح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 وهذه الاربع كلهم كناية عن كمال التوفيق من رب العالمين جل جلاله وإذا احب الله عبدا وفقه في الدنيا والآخرة رزقه الشهادة عند الموت ورزقه التوفيق وحسن الاختيار في طرائقه إلى الله جل وعلا الهمه الله الصبر على المحذور وبين الله جل وعلا له الحرام فيتقيه والواجب فيأتيه والسنن فيسابق إليها أضاء الله جل وعلا له طريقه وأنار الله جل وعلا له مسلكه وساقه الله جل وعلا إليه سوقا جميلا ومحبة الله قال العلماء إنما تنال بأن يحرص الإنسان على اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه أن يحرص المؤمن على اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن أكبر الدلائل وأجل القرائن على أن العبد يحب الله حرصه على اتباع السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم أينما كانت وحيثما نزلت يتلبس بها في المنشط والمكره والعسر واليسر يسابق في ذلك قورناءه وخلانه ومن يراهم من الناس رجاء ما عند الله جل وعلا من الخير لأنه لا يعدل الفوز بمحبة الرب تبارك وتعالى شيء والعبد إذا أحب الله جل وعلا كان مهيئا إلى أن يحبه الرب تبارك وتعالى وهذا أعظم لوازم توحيد الله فإذا وقر في الإنسان محبة الله جل وعلا وفق ودل ذلك على أنه معظم لله موحد لربه سبحانه وتعالى وهذه منزلة كل يدعيها وكلنا يطلبها ولكن الحياة ميدان عمل ومركب شامل يتسابق فيه الاخيار فتسابقوا ايها المؤمنون والمؤمنات في كل ما يقربكم من الرب تبارك وتعالى أؤتوا الفرائض بلا توان وتسابقوا في النوافل علَّ الله جل وعلا أن يحبكم فإن محبه الله جل وعلا منزلة وأي منزلة هي أعظم ما يطرقه الطالبون وأجل ما يسعى إليه المؤمنون لأنها من أعظم نور يقذفه الله جل وعلا في قلوب الموحدين من عباده أيها المؤمنون من لوازم التوحيد أن تعلم أن بالتوحيد ينجو العبد في الدنيا والآخرة فلا منجم أعظم من التوحيد توحيد الله جل وعلا في القلب وحسن الظن به تبارك وتعالى وصدق التوكل عليه مع حسن الاعتماد عليه جل وعلا في كل أمر هو من أعظم المنجيات الرب تبارك وتعالى له أولياء وأعداء وأولياءه وأعداء كلهم يقر أن الله جل وعلا هو المفزع عند حلول الكرب قال الله جل وعلا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإنما التفرقة بين أولياء الله وأعدائه عند عدم حلول الكرب فإن أولياء الله سلك الله بنا وبكم سبيلهم يحبون ربهم في كل آل وحين ويلجؤون إليه جل وعلا في السراء والضراء يحمدونه على السراء ويلجؤون إليه في الضراء أما أعداء الله فهم على أقسام عدة لكن لا يقال عدو إلا لمن كفر بالله أصلا ولم يدخل في الدين ولم يؤمن بأن الله لرب غيره ولا إله سواه فهؤلاء رغم صنيعهم هذا إذا وقعوا في الكرب وحلت بهم النازلة وداهمهم الخطب لجوا إلى الله جل وعلا قال الله جل وعلا يوصور حالهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه اما اولياء الله المتقون فهم يفزعون إلى ربهم جل وعلا في كل آن آل وحيد التوحيد مستقر في قلوبهم في البر والبحر في العسر واليسر في المنشط والمكره في السراء والضراء وهم في المساجد وهم خارجها ما بين أهليهم وعند أقرانهم في كل مكان يحلونه وكل زمان يدور عليهم والتوحيد باق في قلوبهم يعلمون أنه لا ملجأ من الله جل وعلا الا اليه حققه يونس لفظا وحالا ومقالا فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله دعاءه وأحسن الله عاقبته وكشف الله كربه وآمن له قومه وقدمه الله جل وعلا اعظم تقديم وذكره في الكتاب الكريم إلى يوم الدين قدم توحيد الله جل وعلا ويستغيث بربه صلوات الله وسلامه عليه وهذه سنن الأخيار وطرائق الأبرار كما أن التوحيد منجن في الدنيا منجن في الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهيره إن الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول الرب جل وعلا له يا هذا أظلمك كتبتي الحافظون يقول لا يا رب يقول الله أتنكر مما ترى شيئا يقول لا يا رب فيقول الله جل وعلا له إن لك عندنا بطاقه فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات فيقول الحي الذي لا إله إلا هو في البطاقة اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول الرجل يا رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات قال صلوات الله وسلام عليه مخبرا وهو لا ينطق عن الهوى قال فتوضع السجلات في كفه وتوضع البطاقة في كفه فطاشت السجلات ورجحت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء قال العلماء رحمهم الله في شرح هذا الحديث هذا دليل عظيم على أن هذا الرجل وإن كان فردا حقق التوحيد في قلبه أعظم تحقيق وآمن حقا ان لا اله الا الله وانه لا ملجا من الرب تبارك وتعالى اليه وهذه منازل في القلوب يتفاوت الناس فيها الم يقل صلى الله عليه وسلم ان رجلا ممن كان قبلكم اوصى بنيه انني اذا مت فحرقوني ثم ذروا ما حرقتموني اياه في الفلات والهواء ففعل بنوه مثل الذي أوحى فجمع الله جل وعلا ما تفرق منه ثم قامه بين يديه فقال له ربه جل وعلا وهو أعلم يا عبدي ما حملك على ما صنعت قال يا رب مخافتك وخشيتك فغفر الله جل وعلا له مع أن العمل الذي صنعه باطل باتفاق المسلمين لكن صلحت نيته وعظمت خشيته من الرب تبارك وتعالى فحقق بنيته ما لم يحققه بعمله والله جل وعلا يقول يوم تبل السرائر وتوحيد الله جل وعلا مكمنه القلوب تطوى عليه الأفدة وتكنه الصدور ويوم القيامة يتبين من بكى ممن تباكى ألم يقول الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يدعى قوم الى السجود كما امر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيقبل الناس على ثلاثة طوائف قوم يرفضون بالتا وهذا والعياذ بالله صنيع اهل الكفر وقوم يقبلون تصنعا ورياء وقوم يقبلون تقربا الى الله جل وعلا فاذا كان يوم القيامه وكشف الرب جل وعلا عن ساقه خر اهل الموقف سجدا على ثلاثة طوائف أما أهل الكفر فلا يسجدون أصلا وأما أهل الإيمان جعل الله واياكم منهم فيسجدون ويمكنون من السجود وهذا من دلالة قبول الله لسجودهم في الدنيا واخرهم عذن الله وإياكم يهمون أن يسجدوا فيجعل الله جل وعلا أظهرهم طبقا واحدا فلا يتمكنون من السجود فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يسجدون لغير الله في الدنيا نعوذ بالله من الخذلان والحرمان أيها المؤمنون كما أن التوحيد من أعظم المنجيات في الدنيا والآخرة فإن توحيد الله جل وعلا من أعظم ما يحقق به المرء مقصوده في الدنيا والآخرة وعقلا إذا كانت الجنة تنال بالتوحيد فمن باب اولى أن ينال ما في الدنيا من أمان وغايات بتوحيد الرب تبارك وتعالى إذا كانت الجنة تنال بتوحيد الله فإنما أمان الدنيا اهون واقل شانا من نعيم الجنة فدل ذلك عقلا ونقلا على أن أكثر على أن كل غايات الدنيا تنال إذا أذن الله جل وعلا بتوحيد الرب تبارك وتعالى وللعلماء في قول الله جل وعلا على لسان نبيه يوسف قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبذ بالسجن بضع سنين للعلماء أوجه عدة في تفسير الآية منها أن يوسف عليه الصلاة والسلام استعجل الخروج والفرج فقال للغلام الذي غلب على ظنه أنه سينجو اذكرني عند ربك أي عند الملك فانساه الشيطان ذكر ربه أي فعل يوسف خلاف الاولى واتخذ سببا وإن كان مشروعا إلا أنه كان لا ينبغي له وهو نبي أن يصنع ذلك فقال الله جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين وهذا كما قلت أحد أوجه التفسير وبعض العلماء يرده لكننا نستأنس به هنا ولا نجزم به والغاية من ذلك أن تعلم أن كل مطلوب إنما يتحقق مع الأخذ بالأسباب بصدق التوكل على الله الواحد الغلاء إذا كان المؤمن يعلم يقينا ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه لم يكن ليصيبه وأن الله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمن وأن الله جل وعلا أنطق الصبي في مهده حتى يبين براءة جريج رحمه الله كما في حديث جريج الصحيح والمقصود من هذا كله أن الإنسان إذا حصن ظنه بالله جل وعلا وعظم يقينه بالرب تبارك وتعالى يسر الله جل وعلا له الأسباب التي تحقق له مطلوبه ولم يكله الله جل وعلا لا إلى نفسه أي لا إلى نفس الرجل ولا إلى غيره وإذا أراد الله بعبد الرحمة نجاه الله جل وعلا من كل سوء وهيأ الله جل وعلا له أسباب التمكين ألم يقل الله عن ذي القرنين ويسألونك عن القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض فالفاعل يعود إلى الرب جل جلاله ولولا تمكين الله له لما استطاع أن يخطو في الأرض خطوة واحدة إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فهيأ الله جل وعلا له الأسباب ثم هداه الرب تبارك وتعالى لان يأخذ بالأسباب حتى بلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام والمقصود جملة أن توحيد الله جل وعلا بي تتحقق الغايات ويحسن المأمول وهذا الذي ينبغي على المرء تحقيقه في قلبه قبل أن يحققه بجوارحه وفي ملأ الناس والعبد يبتلى ويختبر كما اختبر كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كان ما كان من أمره في غزوة, في, غزوة في غزوة جيش العسره لما منع بقدرة الله من الذهاب مع الجيش فلما كان في الأيام التي أجل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه معه وأرجى أمره إلى الله جاءه رسول من ملك الروم وهذا كله ابتلاء واختبار يقول فيه ملك الروم إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فألحق بنا نصلك فقدم التوكل على الله على مغريات الدنيا ونجح في الابتلاء وأخذ الخطاب وألقاه في التنور فاحترق فما هي إلا أيام معدودات وليالي متتابعات وإذا بمناد يناديه يا كعب بن مالك ابشر قد فرج الله جل وعلا عنك وهذا كله من تحقيق التوحيد والاعتماد على رب العالمين جل جلاله والله جل وعلا يبتري ويختبر حتى لا يصل إلى غاياته ولا إلى مراده الشرعي إلا من, من تلاه الله جل وعلا وامتحنه فخلص منه كما يخلص الذهب من كير الحديد أيها المؤمنون وإن من كمال التوحيد أن تعلموا أن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلا قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ويتحرر من هذا أمران أولهما أن من أعظم الدلالة على تحقيق التوحيد دعاء الرب تبارك وتعالى في كل آن وحيد دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء بالحال ودعاء بالمقال وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين فراق الدنيا إلا بضعة أشهر وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الأجل قريب وأن الرحيل قد حان لان الله انزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم وقف وليسه بينه وبين الموت الا قرابه سبعين يوما ومع ذا او اكثر وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى يدعو الله جل وعلا في يوم عرفه قال من راه يدعو صلوات الله وسلامه عليه رافعا يديه كاستطعام المسكين رافعا يديه يستطعام المسكين صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله بلسانه ويدعو الله يدعو الله بحاله صلوات الله وسلامه عليه فحقق التوحيد وهو الدعاء هنا عبادة ومسألة مقالا وحالا صلوات الله وسلامه عليه ولا غرب في ذلك ولا عجب فهو عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين وسيد المتقين عليه من ربي أفضل صلاة فتحقيق هذا الأمر على كل آل وحين اظهارك لله جل وعلا فقرك ومسكنتك, ومسكنتك وحاجتك اصرارك على الاستغفار مداومتك على السؤال كل ذلك من أسباب قربك من الله جل وعلا ومن قرائن توحيدك لربك سبحانه وتعالى عقدك لاناملك بالتسبيح تذكر الله وتهلله ثم بين الفينة والفينة تقطع ذكرك بسؤال رب جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة تقول كما قال الله في نعت الاخيار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تتذكر ذنبا سابقا فتذرف عينك ويجل قلبك تزدرف إلى الله بأن يستر عليك في الدنيا والآخرة تذكر قريبا لك قد مات ولت أيامه وخلا زمانه فتسأل الله جل وعلا له لعلمك أن الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد وكم انتفع مقبور من دعاء حي على وجه الأرض لا ما يصنع كثير من الناس اليوم في بعض البلدان من أن يذهب إلى أهل القبور يرجو منهم نفعا أو ضرا وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا والمقصود من ذلك إذا تحقق عند العبد أن الله جل وعلا هو القادر فإنه سيكثر من الدعاء والالحاح على رب العالمين وكلما ما ضعف يقين العبد بأن الله هو القادر قل دعاءه ونضبت مسألته وقل التجاءه إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى وهذه كلها قراء تبين للعبد أين هو من مقام توحيد رب العالمين جل جلاله هذا الذي يتحرر اولا من مسألة الأسماء والصفات أما الذي يتحرر آخرا فعلم يا اخي أن وجه الله جل وعلا أعظم الوجوه وأكرمها وأن اسمه تبارك وتعالى أعظم الأسماء وأحسنها وأن صفاته جل وعلا أعظم الصفات وأجلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله جل وعلا صفات جلال وصفات جمال له جل صفات جلال وصفات جمال فمن صفات جلاله جل وعلا وكماله انه الحي الذي لا يموت اذل الله بالموت كل مخلوق اذل الله بالموت كل مخلوق اهان به القياسره والقياصرة والملوك والأمراء والأغنياء والفقراء وأهل المسكنة الأنبياء والمرسلين الأبرار والفجار المؤمنين والكفار كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليه ذا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو جل وعلا الملك الواحد المدبر المتصرف يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموت ومن علم أن الله أذل عباده بالقهر علم أن العزة الكاملة للرب تبارك وتعالى بل ما من صفة كمال إلا والله جل وعلا له هذه الصفة وما من صفة نقص إلا والله جل وعلا منزه عنها كل التنزه فهو جل وعلا تقدس لم يلد ولم يولد وتنزه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولما قالت النصارى في ربها جل جلاله أن المسيح ابن الله وقالت اليهود أن عزيرا ابن الله وقال القرشيون إن الملائكة بنات الله بين الله جل وعلا أن هذا من أعظم الفريه وأجل الكفر وأنه أمر ترتج له الجبال وترجف له الأرض قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إد هذا الأمر الهد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولدا ثم قال جل وعلا يربي قلوب عباده يصف أفئدة أوليائه يبين لخلقه جميعا كمال غناه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يتخذ الولد من يحتاج إلى المعين من يحتاج إلى النصير من يحتاج إلى من يسريه من يحتاج إلى يعفده ولذلك نعمة الولد عنصر كمال في المخلوق لكن الله جل وعلا غني عن كل هذا ولهذا قال سبحانه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لماذا يا ربنا إن كل من في السماوات والأرض وكل من ألفاظ العموم الملائكة والانبياء والمرسلون الجن والإنس غيرهم ممن نعلم وممن نعلم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لا يأتون وفق مشيئتهم بل الله خلقهم وهو الذي يعلم عددهم وهو الذي جبلهم على أن يأتوا بين يديه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ومثل هذه الآيات من وعيد القرآن وقوارعه يرجف لها قلب المؤمن تجعله على بينة من ربه يخشى لقاء الله تبارك وتعالى بمثل هذا توعظ قلوب المؤمنين وإن من أعظم أخطائنا في صحوتنا المباركة أن يلجأ الناس إلى الأناشيد أو المسارح أو التمثيليات يريدون أن يغيروا بها أفئدة الناس لا يغير القلب إلا كلام الرب تبارك وتعالى ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم قد يرخص بعض العلماء في اتخاذها في مواطن وسائل ترفيه المباحة قد يقول بهذا بعض الفضلاء من العلماء لكن ينبغي على المؤمن أن يجعل من قلبه لا يتأثر بشيء أعظم من كلام الله ولا يقبل شيئا أعظم بعد كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ألم يقول الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ألم يقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالمؤمن ذو القلب الحي اطمئن قلبه إذا ذكر الرب تبارك وتعالى جعلنا الله واياكم ممن تطمئن قلوبهم بذكره سبحانه كما أن من صفات جلاله جل وعلا أنه تبارك وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد يدبر الأمور ويصرف الدهور ويحكم ما يشاء ولا ينازعه أحد كائن من كان في سلطانه في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه فهو جل وعلا يقول عن ذاته العليه كل يوم هو في شأن قال أهل الفضل من العلماء يغفر ذنبا يفرج كربا يستر عيبا يغني فقيرا يجبر كسيرا يقيم دولة يهلك أخرى يحيي عبدا يميت آخر يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد وهذا كله من التوحيد الدال على كمال قدرته تبارك وتعالى خرجت بلقيس من ارض اليمن إلى ارض فلسطين خوفا على ملكها فمنحها الله جل وعلا الهدايه فهذا لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى وهو يقول والله يحول بين المرء وقلبه وهذا كله من صفات كمال الجمال الجلال له سبحانه وتعالى اما صفات الجمال فان من اعظمها صفة الرحمة قال الله جل وعلا يخاطب نبيه في قرانه الذي يتلى نبِّع عبادي أَنِّي أَنَا الغفور الرحيم قال بعض السلف هذه أرجى آية في كتاب الله جل وعلا نبِّع عبادي أَنِّي أَنَا الغفور الرحيم فمن صفات جماله جل جلاله أنه أرحم من سوئ وأكرم من أعطى قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده تحت العرش أن رحمتي غلبت غضبي وأن رحمتي تسبق غضبي والمؤمن إذا علم أن الله جل وعلا أرحم الراحمين علم بداهة أنه لا يهلك على الله إلا هالك فلا يستقر عياذا بالله في النار إلا من شقيت طينته وساءت سريرته وخبث معدنه ولم يرد ما عند الله جل وعلا من الفضل وإن كان قد أظهره للناس عياذا بالله على أن العاقل المؤمن الذي يرجو رحمة الله يتخذ الأسباب التي تجعله قريبا من رحمة الله يقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين فتوحيد الله هو ذروة الإحسان وهو أعظم أسباب نزول الرحمة على العبد ثم رحمة من حولنا من الناس رحمتك لزوجتك رحمتك لأولادك رحمتك لجيرانك رحمتك لمن تحت يديك في العمل في منزلك او لمن تحت يديك من موظفيك ووجرائك وعمالك ومن جعلهم الله جل وعلا تحت يديك رحمتك للصغير عندما يسألك وللجار عندما يطلبك ولعامة المؤمنين عندما تكون لهم حوائج عندك تصنعها وأنت تحتسب هذا الصنيع عند أرحم الراحمين جل جلاله هذا من أعظم الدلائل على أن التوحيد مستقر في قلبك لأنك إذا وحدت الله علمت له لعوت الجمال وإذا علمت أن لله نعوت الجمال علمت أن من أعظم نعوة جماله جل وعلا صفة الرحمة فإذا علمت أن من أعظم نعوت جماله صفة الرحمة سعيت إلى أن يرحمك الله جل وعلا وعلى أن يغيثك يقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال صلوات الله وسلامه عليه الراحمون يرحمهم الله ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم أو نبئكم بأهل النار كل جعذري جواظ مستكبر لأنه لا توحيد كامل في قلبه يعنف هذا ويقص على هذا ويرد زوجته ولا يبيت إلا وقد أغضب أهله وأغضب ابناءه وعق اباه أو صنع ما صنع بمن حوله ثم يسأل الله جل وعلا الرحمة والله جل وعلا ابتلاه واختبر ما علمه إياه فلم ينجح في الابتلاء وأعظم ما يقربك من الله في صحت الرحمة رحمتك بوالديك لأن الله وجل وعلا لم يجعل لأحد من الخلق كلهم حقا عليك أعظم من حق والديك لأن الله لم يجعل لأحد من الخلق حقا عليك أعظم من حق والديك فحقهما عظيم مسطور في الكتاب ومسطور في السنه وهما سبيلان عظيمان لان تنزل عليك رحمه الرب تبارك وتعالى كما انه ينبغي ان يعلم ان من اسباب رحمه الله جل وعلا كثره الاستغفار يقول الله جل وعلا على لسان نبيه صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون فكثرة الاستغفار من أعظم أسباب أن تنزل على العبد رحمة الله جل وعلا من صفات جماله جل وعلا صفة اللطف وأنه جل وعلا لطيف بعباده وقد قال العلماء إن قدر الله لا ينفك عن لطفه أو إن لطف الله لا ينفك عن قدره فما من قدر ينزل على العبد إلا وفيه لطف من الله علمه العبد أو لم يعلمه ما من قدر ينزل على العبد إلا وفيه لطف الله علمه العبد أو لم يعلمه فعلى قدر تقبل العبد ورضاه بقدر الله يكون بعد ذلك توالي نعم الله بلطفه على عبده فهذا نبي الله يوسف أخرج من كنف أبيه المحب ورمي في غيابات الجب هذا المقدور صحبه لطف الله أن الله جل وعلا أخرجه من غيابات الجب وأسكنه ردهات القصور ثم ابتلي وادخل السجن هذا المقدور رزقه الله جل وعلا معه لطفا اخر انه كان سببا في انه يلتحق بالغلامين فيروا الرؤيا ثم يكون تعبيره لتلك الرؤيا ثم يكون هذا اللطف سببا في خروجه من السجن وسببا في حوزته على كرسي الوزاره ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه إن ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم فمن صفات جماله جل وعلا نطفه تبارك وتعالى بخلقه علم هذا من علمه وجهل هذا من جهله من صفات جماله جل وعلا نصرته جل وعلا لأوليائه والنصرة غير اللطف وإنما تأتي بعدها وقد نصر الله جل وعلا بجماله وجلاله كثيرا من خلقه ممن حقق التوحيد على أكمل وجه وهذا باب مصطفيد كنصرته تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الغار وفي غيره ونصرته جل وعلا لكليمه موسى ونصرته ليوشع بن نون وغير ذلك من أولياء الله الذين نصرهم الله جل وعلا في أكثر المواطن خاتمة المطاف ايها المؤمنون أن نقول إن التوحيد من أعظم العطايا ومع ذلك له وفيه ما يخدشه ومن أعظم ما يخدشه أو قد يذهبه الرياء عافان الله جل وعلا وإياكم منه وهو الشرك الأصغر الذي يدب في هذه الأمة كدبيب النمل والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته لأن تستغفر الله جل وعلا وقد أُثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في السعي بين الصفا والمروه رب اغفر وارحم والطف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم ويدخل في قوله رضي الله عنه وعن أبيه إنك تعلم ما لا نعلم قضية ما يصنعه الإنسان رياء أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله وهذا لا شك أن المؤمن محتاج في كل آن وحين إلى أن يجدد نيته ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم والأمر الثاني مما يخدش فيه. قال بعض العلماء رحمهم الله كلمة في هذا الباب جامعة مانعة. قالوا إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فيأتي الإنسان إلى عبد يرى عليه امارات الصلاح من العلماء أو الدعاء أو الناصحين أو العباد أو ما أشبه ذلك. أو من الأنبياء أو من المرسلين كلهم بدرجاته أو من آل البيت أو من غيره فيغلو فيه غلوًا يخرج القائل والغالي من دين الله جل وعلا أو على الأقل يخدش في دينه يخدش في توحيده ويقلل من كمال عبوديته للرب تبارك وتعالى وما رأيته من أحد فيه خير فلا تمدح وهو يسمعك لا تمدح وهو يسمعك فالله جل وعلا إن كان في من تراه هذا خيرا فثق ان الله جل وعلا لن يضيعه وإن كان الذي تراه ليس فيه خير فثق أنه لن يخفى على الله فلا تشغل نفسك به ولا تغلو في أحد في أي أحد تراه إما لجمال صوت أو لمظهر بكاء أو لبلاغة لسان أو ما أشبه ذلك أحب بقدر وأبغض بقدر فالامور مطوية والموعد الله والانصراف إلى الجنه او إلى النار جعان الله واياكم من أهلها والمقصود إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل وأنتم تعلمون أن كثيرا أو بعضا من طوائف المسلمين إنما ضلت وهلكت وبعضهم خرج من الدين بغلوهم في أحاد المؤمنين غلوهم في الأفاضل حتى بلغوا بهم منازل لم يعطها الله جل وعلا أحدا من الخلق ثم نافسوا بائمتهم منازل الرب تمال الله جل وعلا من السلطان والكمال والجلال وهذا كله بدأوا به درجة درجة حتى انتهى بهم الأمر إلى ما وصلوا إليه عاذنا الله وإياكم من الغلو في الدين والمقصود أن المؤمن لا يعظم إلا ربه وينظر إلى الخلق نظرة إنصاف يقول هذا ما أعلم لا أعلم إلا خير نسأل الله جل وعلا لفلان القبول لا يثني عليه أمام ملأ من من الناس لا يبالغ في السلام عليه ولا في تعظيمه خاصة في المساجد لأنها إنما بنيت وشرعت ووسست لان يعظم الله جل وعلا وحده دون سواه هذان أمران مهمان فيما يخدش توحيد العبد لربه تبارك وتعالى مما يخدش التوحيد الجهل بالرب تبارك وتعالى فيريد الإنسان أن يحسن فيسيء من حيث اراد الاحسان يسيء من حيث أراد فجاهله بالعلم الشرعي يجعله يتلفظ الفاظا ويقول أقوالاً يحسب أنها صحيحة وهي بعيدة عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولهذا فالعلم الشرعي تجلو به الشبهات كما أن اليقين والإيمان بالله تزاح به الشبهات بلغنا الله واياكم من الخير كله عاجله واجله. ووقانا الله واياكم شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وَجَعَلَنَا الله واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه وقد قلت في مقدمه كلامي انها هي موعظه اقرب منها الى ان تكون محاضره وبلغه اقرب منها الى ان تكون درسا ولعل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويسطر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة وما تبقى من الوقت نجيب فيه على أسئلتكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية مهندس الصوت نوح محمد وتقبل تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619 واحد وإلى المتى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.